والَّذينَ تَدَعونَ مِن دُونهِ لَس تَقعَ نَف رَكُم وَل أَم قُتَهُمَصُرُون وََّذِينَ تَدعونَ مِنذُون لَ تَقونَ نَ رَكُم وَلَا إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وترىهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وترى للعف وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين للعف وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان ما يغزنك من الشيطان نزغ فاستعذ بِاللَّهِ وَإِنَّ يَوْمَ جَزَاءِ نَكَلْنَا شَيْئًا فَنُدْفَعُ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الذين تَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا إِنَّ الَّذِينَ اتقوا إذا مستهم طائف من تَذَكَّرُوا فَخَسَفْنَا بِالسَّمَاءِ وَبِالأَرْضِ وَمَن يَكْفُرْ تذكر بِاللَّهِ غَرُّ فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ كَذَلِكَ هُمْ فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ هُمْ فِي الْغَيْثِ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاتق فاتمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأ الكرآن فاتمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والكر ربك في فكت ضرعا وخيفة ودون الجهر من القول والفربة في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِن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 اذنی <تصفيق> حولا <تصفيق>